Bismillahirrahmanirrahim اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قتل أصحاب النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا Allah Al Aziz Hamid, Al Lahu Mulku Al Wal Arb, Wallahu Ala Kull Shayin Shahid.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 yang aman dan berbuat baik, bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya. Itulah kemenangan yang besar.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 برعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ